لا شيء في الدنيا يدوم فالموت طائر يحوم لا شيء في الدنيا يدوم ارواح بأمر خلاق حكيم الموت لا يستأذن الإنسان في بدء الهجوم الموت عند نزوله تمتد أجنحة الهموم الموت لا يستأذن الإنسان في بدء الهجوم الدعاء جرحة الهموم للموت حشرجة. كمسر النار في وسط الهشيم للموت حشرجة كمسر النار في وسط الهشيم والقاضر <تصفيق> اما روضة والناء تزهو بالنعيم او حفرة نارية ترمي بألسنة الجحيم والحاشر من أمواله ستشيب ناصية الفطيم أو حفرة آلية ترمي بألسنة الجحيم والحاشر من أهواله ستشيب ناصية الفطيم في تنفصم لا قريب ولا في الناس تنفصم لا قريب ولا في الناس تنفصم العلائق لا قريب ولا حمين والشمس تدنو ليس يحجبها كسوف او غيوم وجو ابرج السماء لما اشهد الخطب الجسيم وتزيغ ابصار البرايا حين تنكذر النجوم اما البحار فسجرت بعد المياه الى حميم ويقوم أحمد شافعا يا رب عخوك يا رحيم ويجيء ربك قاضيا بالعادل ما بين الخصوم بالحق ينطق قائلا والكل منكسر كظيم الملك يا خلق لمن يسعهم في الخلق الوجوم الملك يا خلق من فيعهم في الخلق الوجوم سيجيب جل جلاله الملك لله العظيم فيجيب جل جلاله الملك العظيم, العظيم الملك لله العظيم الامين الملك لله العظيم يا, يا ربي كل عندما اغدو وانالك كلمي كي أتي بالقلب السليم يا رب أسألك الوقاية من لفضان أن استموم وأقر الكريم يا باري الكريم وصاحب